تلك <تصفيق> أمة قد خلت اف جماعتها جماعتك كومك ريك خويا جيرتي ويا چوي بحسي ونك بحسي عيالي ونك تهما بوچنك كفرخو اقوان بنن نبج أو جهيب أنطباب من خلت بأخف دنيا هذا خد تعالى يراستيب وديارتك خدها جهب وهو جنب لها ما كسبت او عملوان كري دي ولكم ما كسبتم، و او عملوان كري دي ولا تسألون عما عم كانوا يعملون. بس يارش ونائتا كرن شوية عملوان كري. چونكو هر نفسك دي اوتش بوان بيتن او او كري. و دي اوتش تلسر ويبتن او او اشخالة